الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحن نحن نحن نحن اهدنا نحن إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكننا أكثر Oh. Okay. Yeah. and not